بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن أنا لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أَفَلَا يعلم إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. بهم بهم يومئذ لا